يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا ومضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين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 الذيينَ يُ فِقُونَ فيِي السلَّاءِ والّرلَُّ وَالكَظمين اللَّبَ والعَافينَ عَن النَّسِ واللهَّهُ يحبّ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 وَلَمْ ي يُصِّوا عَلَ مَا فَعَلُ وَهُم يعَمُون أُلائِكَ جَزَأُهُمْ مَوْفِرَةٌ مِر رَبِّهِم وَجَنَّات وَجَنَّةُ تَجرْمِل هالأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرحatal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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة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 وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ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 a menetan n'عása yagشà tائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم i think that Allah is not the right, I think that the wisdom of God is the right. I think that the الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم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 Est van de etcetera as Estany a shirt El مَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَوْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَمَوْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ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 ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون